वन्न जिहाती ग कन्न शिकॉती थी नश्को व فالمدبرات امرى يوم ترجف راجفه تتبعها الراضفه قلوب يوم اذ ذو واجفه أبصارها خاشعة يقولون إن لا مردو دون في الحافرة أذا كنا عظام النخيرة قالوا تلك إذا كرّة خاسرة فإنما هي زجرة واحدا فاذا هم بالساحره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا انت تذكى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 فَاخَذَهُمُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاها وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالجِبَالَ أَرْسَى مَتَاعَ عَلَكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف ما قام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة.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 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها